هذا فيه. مالك من إلا إلا مساجد. وذلك لان هماكما يعترف يشذب الحال الى الى سداد المتاجر وذلك لان حديث الظهر عليه افضل الصلاه والسلام فتشذب الحال الى الى سداد متاجرنا في ايام العقيبات نجدد المواثق كل ما في مجاره الارض ومغاربها ليقتدي بنا سب هذا ذلك لانه النقص مما ينقطع انغلي يوم ترتبط الارتباط والاسباب ذلك لان الاخلاء يوم وَمَنْ يَعْمَلْ بِسُوءٍ يُجْزَ بِهِ وَلَا يَجِدْ لَهُ مِنْ دُونِ اللَّهِ محمد وما من الحديث في النهي عن سفر الرحال الا اذا كانت في المساجد وارى هذا النهي مقصود بمن اراد الصلاه وقربه مسجد فلا يجب عليه ان يترك الرحله ليصلي في مسجد اخر الا اذا اراد والليا في تعبه او في مسجد المصطفى عليه افضل الصلاه والسلام او في مسجد الاقصى لان الصلوات في, الصلوات في هذه المساجد مضاعف اجرها ومثير برها اما على ذلك من المساجد فال اجر سواء فال اجر سواء ان شاء يجب على المسلم او يذهب عربا دارك المسجد القربه ليصلي وقتا في مسجد بعيد هذا هو مضمون الحديث ولا علاقه له بك في الاركبه على مر او طياره صاروخ بالجرشه الخم او اقلياء في مكان بعيد وهذا ما جاءت به احاديث تؤكده وتتحدث الذي يظن هذا العمل وانا اقول ان تذهب الاختبار نطالبنا في مثلي هذه اللقاءات الكريمه لتجديد ما هم وتقديم المديات في عاده الاستشارات والاستن كما قال الشيخ مصطفى نطالبنا بان يجيبا الله. ان نرجع الى الغرض وهو على تنينه مما نضع لانه في زمنه كثره القوا ويصده فيه الاعتقاد فيلزم على اهل الطريق ومن به ان يعرف ما هو المتمسكون به ان يعرف اين هو من الطريق وان يعرف انه هو من من البويه للجريمه وان يعرب انه هو المدين بعامه ليقوم على ديننا وليقوم على هدى وليقوم على برهان وليقوم على كتاب المنير. لان الانسان اذا عمل عملا او قال قولا من غير هدى ولا كتاب منير كان الى الضلال اقرب من وقد بما حول اهله ذي ولا بصه لمن قرأ عن صفه الطريق ومكره ان يعرف سند هذا القول لا أقول بلداه في التلبي ان هذا معوض تسريح وانما اقول سبب الشرائع لاننا نوجدونا باستناده لما بعد القراءه